بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجالس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الثاني والستون وفيه تفسير سورة القلم من الآية الأولى إلى الآية السادسة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا ماذ وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون تلف المفسرون في المراد بها قيل هي من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف فهي حسائر حروف المقطعة في أوائل السور وقيل المراد الدوات نون يعني الدوات التي يكتب منها وقيل المراد بالنون الحوت التي في البحر ما كان فلا شك أن القول الأول هو الأرجع وهو الظاهر أنها من الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور والقلم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى قلم وما يستره هذا قسم الواو واو القسم اقسم الله بالقلم وبما يكتبه القلم إما في ذلك من العجائب والعبر قيل المراد بالقلم سائل الاقلام التي يكتب بها الاقلام منه القلم الذي كتب الله به في المقادير في اللوح المحفوظ ومنه الاقلام التي في ايدي الملائكه تكتب بها اعمال بني ادم ومنه الأقلام التي بأيدي الناس تبون بها علومهم فهو عام لكل قلم أقسم الله به لما فيه من العبر وان هذا القلم هذه الأداة الصغيرة تدون هذه العلوم وهذه الأخبار وهذه الأشياء هذا من العجائب كما قال تعالى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهو من العجائب تصفير الله سبحانه وتعالى لعباده وما يصطرون يكتبونه في الصحائف والألواح والوثائق والكتب ثم يبقى هذه تبقى هذه الكتابه تحتوي على العلوم والاخبار وهذا من العجائب عجائب خلق الله سبحانه وتعالى لذلك اقسم الله بالقلم الذي هو الاداه وبالاثر الذي هو المسطوره لهذا القلم هذا القلب فهذا من اياته سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والمقسم عليه قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا جواب القسم وهذا نفي لقول الكفار من وصفهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالرسالة والنهي هم عليه من الشرك ولاديان الباطلة فصفوه بالجنون وصفوه بالجنون وهو المس من الجن والشياطين الذي يخالق الإنسان يغير عقله ويهذي بما لا يعقل فهو مصاب الرسول الذي هو أكمل الخلق وأعقل الخلق وصفوه بالجنون لماذا لأنه جاءهم بما يخالف ما هم عليه من الدين الباطل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ليردهم إلى الرشد وإلى الصواب وإلى الحق فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنك لمجنون هكذا وصفوه صلى الله عليه وسلم فالله نفى عنه ذلك قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك وفضله عليك بل هو صلى الله عليه وسلم أعقل الناس واحسن الناس خلقا وما جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل عليه السلام لا كما يقولون انه ان الرسول مجنون وان ما جاء به اساطير الاولين ما انت بنعمه ربك بمجنون ما نافية من أخوات ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر وأنت اسمها وبمجنون خبرها والباء ما وأنت بنعمة ربك بمجنون والعصل ما أنت مجنونا ما أنت مجنونا زيدت الباء للتاكيد هذا فيه رد عليهم فيما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون الا في الاخره أما ذكر حالته في الدنيا وهي حالة الكمال حالة الكمال والعقل والخلق والثبات والعلم ذكر ما له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أن له صلى الله عليه وسلم اجرا على ما قام به وعلى ما صبر وعلى ما بلغ له الاجر العظيم في ذلك على ما جاهد في سبيل الله على ما ناله من الاذى ان له عند الله في بسبب ذلك الاجر غير ممنون اي غير مقطوع غير منقطع أجر متصل دائم لا ينقطع وقيل بممنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير محسوب له أجره عند الله بغير حساب بغير حساب فلا يحصيه حساب ما له عند الله لا يحصيه حساب ولا مانع ان يراد هذا وهذا انه اجر لا يحصيه الحساب وانه لا ينقطع ايضا وان لك لا اجرا الا تنصب الاسم وترفع الخبر خلاف ليس وكان ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم خبرها مقدم واجرا اسمها منصوب بها ان لك لا اجرا غير ممنون وغير ممنون نعت نعت لاجر ونعت المنصوب منصوب وان لك لا اجرا غير ممنون تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم تثبيت له تسليه له صلى الله عليه وسلم لانه في موقف حرج مع المشركين بشر واحد يصارع في البشريه كلها هذا موقف عظيم احتاج الى صبر والى ثبات وان لك لاجرا غير ممنون ثم انه رد على المشركين وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه مجنون وأنه ليس له خلق وأنه وأنا وإنك لعلى خلق خلق عظيم لعلى خلق عظيم ألا من أوصافه صلى الله عليه وسلم انه كسب بالخلق العظيم الذي يتحمل به اذنن ويقابلهم بالاحسان يحسن الى من اساء اليه ويعفو عمن اخطا في حقه ولا ينتقم لنفسه ابدا عليه الصلاه والسلام ما ينتقم عليه الصلاه والسلام لنفسه ابدا بل يعفو ويصفح هذا خلق صلى الله عليه وسلم على خلق وهذا الخلق عظيم لا لا يعرف حده ووصفه الا الله سبحانه وتعالى ان هذا رد على المشركين خلق الى القران اي على خلق عظيم اي القران الذي جئت به قال سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن إذا قرات القرآن عرفت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير على القرآن يتعامل مع الناس يتعامل مع نفسه ومع الناس بموجب القرآن فهو خلقه صلى الله عليه وسلم يتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتصف بما أمر به القرآن من العفو والصفح والإحسان تحمل والصبر كل ما في القرآن من الأوصاف الحميدة هي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضّاً ولو كنت فظاً غليظ القلب لمفضوا من حولك. اعفو عنهم واستغفر لهم شعورهم في هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فبما رحمة من الله لنت لهم. لان صلى الله عليه وسلم لأصحابه يرفق بهم ويحلم ويعاملهم بالإحسان ولا يسكون منه صلى الله عليه وسلم تصربا سيئا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا للمشركين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف الذنب والتكذيب والإساءة توعدهم بقول فستبصروا ويبصرون لأيكم المجنون لأيكم المجنون ستعلم ويعلم هؤلاء من من المجنون منكم أنفعهم سيتبين لعما قريب في الدنيا وفي الآخرة الدنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمة والقتل وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصار والرفعة والتاييد وبما يحصل للكفار والمشركين في الاخره من, من العذاب والنار والخزي والعار وما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من النعيم والرفعه في الدار الاخره فستبصر ويبصرون بايكم المجنون اي الجنون لايكم المفتون والمفتون اي المجنون من الفتنه اي الابتلاء والاختبار لانهم يقولون محمد مجنون سيتبين في المستقبل من هو المجنون ستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون المفتون معناه المجنون وقيل المفتون الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق وسوء الخلق والكذب يتبين هذا فلا تعجل عليهم لا تستعجل لهم فستبصر ويبصرون بأيكم المجنون كما قال تعالى عن ثمود لما وصفوا نبيهم صالحا عليه السلام بأنه كذاب أشف قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشف الله جل وعلا لا يترك عباده يسيئون ويكفرون ويظلمون ويظلمون يترك المطيعين والصالحين والمؤمنين لا يتركهم لا بد من موعد يتميز فيه هذا عن هذا تميز الدنيا وفي الاخره ياتي النصر من الله لرسله وعباده المؤمنين وياتي تاتي الهزيمه والخذلان لاعدائه هذا في الدنيا وفي الاخره ايضا تبين الجزاء على ما كان في الدنيا فستبصر ويبصرون بأيكم المجنون بأيكم المفتون والمفتون معناه المجنون أو المبتلى مفتون المبتلى بالكذب وسوء الخلق ثم قال سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله أعلم بك وبهم حتى وإن قالوا وإن كذبوا وإن فالله يعلم لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء فلا يغيرون من علم الله شيئا ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين انت او هم حتى وان قالوا وان ارعوا وازبدوا وكذبوا وروجوا على الناس فانهم لا يروجون على الله جل وعلا هو اعلم سبحانه وسيجازي كلا يجازي المهتدي ويجازي الضال الدنيا والاخره توكل على الله واعتصم بالله لانك لا تخفى على الله وهم لا يخفون على الله والله لا يضيع عباده ولا يتركهم فهذا فيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لأنهم لا يخطون على الله وأن الكذب لا يستمر ولا حقيقة له وعاقبته سيئة وأن الصدق والصبر والاحتساب أيضا لا يذهب بل كن عاقبته حميده وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى لعباده إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم هو ضمير فصل للتأكيد والأصل إن ربك أعلم أجيع بضمير الفصل للتأكيد لمن ضل عن سبيله وهم الكفار وهو أعلم بالمهتدين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ان ادعوا العكس إن ادعوا أنك أنت الظال وأن أتباعك ظالون وأنهم هم على الحق وعلى الصواب على الجادة هذه دعوه ما, ما تروج على الله سبحانه وتعالى من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون تنقصونهم تنقصون الذين امنوا واذا مروا بهم يتغامرون استهزاء بهم احتقارا لهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلب هؤلاء الكفار إلى أهلهم خلبوا فكهين يذكرون ما فعلوه بالمؤمنين من الاحتقار والأذى تفكهون بذلك ويعجبون به إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين على سبيل الإعجاب به واذا راوهم اذا راوا المؤمنين قالوا ان هؤلاء لضالون ساكين هؤلاء لضالون لماذا يصلون ويصومون ويجاهدون ويتعلمون لماذا كلفون انفسهم إن هؤلاء لظلوا هكذا وصفوا المؤمنين بالضلال وهذا لا يضر المؤمنين سينقلب عليهم هذه الأوصاف ستنقلب عليهم وإن ألصقوها للمؤمنين، وهذا مستمر من الكفار مع المؤمنين لا تقوم الساعة الآن الكفار يسخرون من الذين امنوا يسخرون من المسلمين يتنقصون المسلمين ويصفون انفسهم بالتقدم والرقي والحضاره و... هذا مستمر لكن هل هل هذا ينفعهم هل هذا يخفى على الله سبحانه وتعالى ابدا هذا سينقلب عليهم حتى من يدعي الإسلام من المنافقين على هذا الوصف مع المؤمنين اصحرون منهم ويتنقصونهم ويستهزئون بهم وبصفاتهم وملامحهم وثيابهم ولحاهم وغير ذلك منهم شيء موجود لا يدعي ليس هو تاريخ انتهى بل هو مستمر هذا فيه تطمين للمسلم والمؤمن لا يؤثر عليه ما يقوله الأعداء عن دينه وعن لا يؤثر عليه ذلك يصفق، ويثبت ويترقب العاقبة والنتيجة ترقى بالعاقبة والنتيجة والنصر من الله سبحانه وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم لمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سيجازي كلا بعمله الجزاء العادل ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان الامر كذلك وأن الله أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأنك ستبصر ويبصرون ما يحصل لك ولا فلا تطع المكذبين المكذبون يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنازل يحاولون معه أن يتنازل عما يدعو إليه وأن يصالحهم وأن يترك سب آلهتهم حتى يرضوا عنه ويتعايشوا كما يقولون الآن تعايش هذا شيء مستمر من الكفار من المحاولات من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يتنازل عن ما جاء به أو عن بعضه قال الله له فلا تطع المكذبين الذين يكذبونك ويحاولون معك أن تتنازل عن الدعوة إلى الله وعن إبلاغ الرسالة وأن تتركهم على ما هم عليه وأن تكون على ما أنت عليه تعايش اللي يسمونه التعايش بين الأديان، التسامح، التسامح، التعايش، ديمقراطيه حرية الرأي، حرية العقيدة، هذا ما يطالب به الآن أتباع الكفار والمشركين. طالبون بهذا الله جل وعلا قال لرسوله فلا تطع المكذبين. بل استمر على ما أنت عليه ولا يخدعوك فلا تطع المكذبين مهما أغروك وقالوا لك لا تطع تضايق المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوته جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه لأنهم ما يقدرون ان يصلوا الى الرسول مع وجود عمها ابي طالب الذي هيئه الله لحمايته ونصرته جاءوا الى ابي طالب وقالوا ابن اخيك سب الهتنا وعاب ديننا و فإن كان يريد مالا اعطيناه وان كان يريد نساء زوجناه وإن كان يريد ملكا ملكنا فليترك أن يترك ديننا ويتنازل عن القيام بهذه الدعوة يتركنا وديننا أبو طالب دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حاضرون عنده عرض عليه ما قالوه عرض عليه ما قالوا فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه حسم الأمر عليه الصلاة والسلام سد عليهم الطريق ولم تغره, لم تغره أوعادهم وأطماعهم التي عرضوها عليه هذه بسيطة لو وضعوا الشمس الشمس حذير لو وضعوها بيميني والقمر بيسار ما تركت هذا الامر ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله او اهلك دونه فقال أبو طالب أمضي يا ابن أخي على ما أنت فيه والله لن يصل إليك فخيب آمالهم وعادوا خاسئين هذا من جملة ما عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يحاول الكفار الآن مع المسلمين أن المسلمين يتنازلون عن دينهم ويتركوا معارضة الكفار وان كل حر على دينه والاديان تتعايش وتتسامح هكذا يقول فالامر ليس جديدا الامر قديم الامر قديم قال جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنوا لو تدهن المداهنه هي التنازل عن شيء من الدين ارضاء لهم ودوا ود الكفار لو تدهن ولو تميل ولو ميل يسير تعطيهم ما يريدون فيدهنون معك تدهن معهم فيدهنون معك ود لو تدهنوا فيدهنون الايه في الآية الأخرى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وهنا يقول فلا تطع المكذبين في الآية الثانية فلا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصروا فالمسلم لا يساوم على دينه ابدا نعم يدعو الى الله بالحكمة والموعظه الحسنه ويقوم بما يستطيع من الدعوه الى الله لكن لا يتنازل عن شيء من دينه لاجل ارضاء الكفار او لأجل جلبهم كما يقولون جلبهم الى الاسلام لا لما هو جاء الى الاسلام الا بالتنازل عن شيء منه لا يجي لا يجي ولا نبي ديننا لا يقبل المساومه ابدا ودوا لو تدهنوا فيدهنون والمداهنه هي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاع الكفار والآن يقولون إصلاح الخطاب الديني تنبهوا إصلاح الخطاب الديني لين والخطاب غير لا تقولون الكفار لا تقولون المشركون قولوا الآخر قولوا غير المسلم ها تجيبون الألفاظ اللي كفار مشركون منافقون اتركوها هالألفاظ ولو كذا الآن تغيير الخطاب الدين سبحان الله خطاب الدين منه خطابه أليس هو خطاب الله حنا نغيره هاي يجوز هذا الكلام أبدا فالمداهنة محرمة وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار أما المدارات وهي دفع الشر دفع الشر من غير تنازل عن شيء من الدين فلا باس بها تعطيهم شيء من الدنيا لا في باس تعطيهم شيء لجل تكف شرهم أو لأجل أن تؤلفهم تتألفهم على الإسلام شيء من الدنيا لا باس تعطيهم هذه مدارات هذه مدارات والمدارات تجوز عند الحاجة بخلاف المداهنة إنها لا تجوز هذا هو الفرق بين المداهنة والمدارات المدارات تجوز عند الحاجة لأن تبذل لهم شيئا من المال من الاصناع أن تسكت عن بعض الشيء إلى وقت ما هو دائم تسكت عنه في وقت إلى أن, يحين إلى أن تحين الفرصه يكون معك قوه اما ان تترك بعض الدين او بعض الفرائض او بعض الأو... تترك الجهاد تقول الاسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال تطمس ما في... ما في القران من الامر بالجهاد الامر بالقتال قتال المشركين هذا مداهنه لا يجوز هذا يقولون غير مناهجكم الآن دراسية لا تحطون فيها لفظ الكفر ولا لفظ النفاق ولا لفظ الشرك هذه تنفر الناس تركوها ولو مسلم وغير مسلم ولو المسلم والآخر لا تجي لفظة كفر أو لفظة شرك أو لفظة نفاق هكذا يقولون لا يجي اسم جهاد في سبيل الله شاء الله العافية فليتنا نتنبه لهذا الأمر ودوا لو تدهنوا فيدهنون ثم قال سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشياء من مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساقير الاول قيل هذه الايات نزلت في الوليد ابن المغيره الوليد ابن المغيره من بني مخزوم وكان عدوا الدا للرسول صلى الله عليه وسلم هو وابو جهل هو أبو جهل وكلاهما من بني مخزوم أبو جهل والوليد بن المغيرة ورؤسها في قومهم رؤسا في الكفار الوليد بن المغيرة وهي عامة العبرة بعموم اللفظ قال كل ولا تطع كل عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا تطع كل حلاف كثير الحلف لأن كثرة الحلف تدل على الكذب لأنه ما يثق بكلامه فيريد أن يستره بكثرة الحلف ثم أيضا كثرة الحلف تدل على الاستهانة بالله عز وجل لأنه لو كان يعظم الله لما أكثر الحلف لا يجوز الحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا فالحلاف كثير الحلف هذا دليل على أنه كذاب ولهذا جاء النهي عن كثرة الحلف فمن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكين ولهم عذاب أليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يستري إلا بيمينه كثير الحلف من أجل أن يصدقه الناس ولا تطع كل حلاف هذا فيه النهي عن كثرة الحلف لأنه يدل على الكذب ويدل على الاستهانة بحق الله سبحانه وتعالى وعدم توقير اليمين ولا تطع كل حلاف مهين من الهوان والذلة خسيس في طبعه ولا تطع كل حلاف مهين هماز هماز الهمز هو الغيبة الذي يحتقر الناس ويتنقصهم في مغيبهم ويهمزهم ويل لكل همزه لمز والهمز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل تحريك الشفه تحريك اليد عندما يرى بعض المسلمين يهمزه من خلفه بالتنقص همات كثير الهم مشاء بنميم والنميمه والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الافساد الوشاية بين الناس يجي لهذا ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا ويروح للثاني يقول فلان يقول فيك كذا وكذا من أجل أن يوقع العداوة بين الناس ولا سيما الذين يمشون بين طلبة العلم يمشون بين طلبة العلم ويخرضون بعضهم على بعض يمشون بالوشاية بينهم هذا اشد انواع النميمه فالنميمه لا تجوز لا بين العوام ولا بين طلبة العلم والعلماء بل هي اشد في حق طلبة العلم والعلماء مشاء بنم مشاء هذه صيغه مبالغه كثير المشي بالنميمه وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي كبير دفعه وتركه بلى انه كبير من حيث الاثم ومن حيث اما احدهما فكان يمشي بالنميمه وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو من البول يمشي بالنميمة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي حديث آخر لا يدخل الجنة قتات والقتات هو النمام وهذا وعيد شديد النميمه وهي كبيرة من كبائر الذنوب فالهمز هو الغيبة والنميمة هي المشاية بين الناس مشاء بنميم من ناع للخير من ناع للخير فلا ينفق فلا ينفق في الخير شيئا بخيل عن الخير بل حتى النفقه الواجبه عليه لا يخرجها يبخل على أولاده على فكيف بالصدقات والإحتان نا... بل يمنع غيرها ايضا يمنع غيره من فعل الخير من ناع للخير معتد يعتدي على الناس بدماءهم وأموالهم وأعراضهم بدل ما يحسن يعتدي على الناس معتد اثيم كثير الإثم هذه الصفاته نسال الله العافية عتل والعتل هو الغليظ الجافي العتل هو الغليظ الجافي بعد ذلك زنيم بعد ذلك اي مع هذه الاوصاف هو زنيم والزنيم في الاصل هو الذي لا يعرف له نسب. زنيم ولد الزنا الذي ليس له اب قيل ان الوليد بن المغيره بهذا الوصف انه لا يعرف له اب وانما هو لصيق في قريش لصيق في قريش وقيل لا هو معروف النسب لكن زنيم يعني منقطع من الخير ليس له اصل من الخير ولا سوابق في الخير فهو منقطع عن الخير وكل بعد ذلك زني هذه اوصاه وهي شامله لكل من كان من اتصف بها من الناس لا يطاع ولا يغتر به ثم قال جل وعلا ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين لما أعطاه الله المال والبنين تكبر عن طاعة الله وتكبر على آيات الله مقابل الشكر كان الواجب عليه أن يشكر ولكنه كفر النعمة والعياذ بالله أن كان أي بسبب أنه ذو, أنه ذو مال غني وله أبنى لرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرون ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأناجين كلا إنه كان لآياتنا عنه هذه في المغيرة أيضا في الوليد ابن المغيرة هذه الآيات في الوليد ابن المغيرة أيضا وهو مثال لكل طاغية هو مثال لكل طاغية وكل جبار يعارض الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الساعة أن كان ذا مال هذا اللي غره، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آيات القرآن تتلى علي يتلى عليه القرآن ما يقول هذا كلام الله يقول هذه اساطير السواليف الاولين قال واساطير الاولين اكتتبها فهي عليه بكره واصيلا وصف القران بانه اساطير مثل الخزعبلات والسواليف الم... التي تروى عن السابقين وان الرسول اخذها من من الكتب ومن أو من الذين يروونها من الناس تلقاها وقال هذا كلام الله هذا قرآن هذا موقفه من القرآن نسال الله العافيه إذا تتلى عليه آيات قال أساطير الأول وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين هذا موقفهم من القرآن أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هي أخبار تروى عن الأوائل أخبار تروى عن الأوائل قال أساطير الأولين قال الله جل وعلا متوعدا له سنسمه على الخرطوم الخرطوم هو الأنف الأنف الذي هو أعد شيف الإنسان الذي فيه الانفه فيه الانفه يقولون شمخ بأنفة وأنفة كبر الأنف الذي هو أعد شيف الوجه سيجعل الله عليه علامة خزي في الدنيا والآخرة جزاء له في مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن سيجعله يوضع عليه علامة الخزي على أنفه الذي هو بارز أمام الناس سنثمه على القرطون نسأل الله يسود وجهه ويظهر عليه الكذب والعلامة علامة السوء في الدنيا والآخرة هذه عاقبة من كذب بآيات الله واستكبر عنها وجحد آيات الله وقال إنها اساطير واكاذيب وليست من عند الله عز وجل هذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار حين نزول القرآن وما أمد الله به الرسول من التهديد والتأييد والوعد بالنصر وما تقول إليه حال الرسول وحالهم في الدنيا والآخرة نسأل الله يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين اللهم صلّي الوالد يقول السائل يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يقول هل يدل على أن الاستشفاء بالقرآن خاص بالمؤمنين فلا ينفع المنافق والكافر إذا قرئ عليه القرآن المنافق والكافر لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بالقرآن فكيف يقرأ عليه القرآن ويجاوب القرآن وهم لا يؤمن به نعم الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحني أن أبتدئ بها في طلب العلم علما بأني أسكن في بلد ليس فيه علماء الكتب كثيرة ولله الحمد مختصرة ومطولة ولكن الشام في المعلم والمدرس نحن لا نعاني من قلة الكتب لكن نعاني من قلة العلماء من قله المدرسين والكتب وحدها لا تكفي لأنها آلات إذا لم تجد من يدربك عليها لا تستفيد منها إذا كان عندك سلاح ولا تعرف ولا عندك هل يدربك عليها هل تستفيد منه لا فالكتب إنما هي أدوات تحتاج إلى تدريب وإلى وهذا على يد المدرسين فعليك أولا أن تختار المدرس ثم المدرس يختار لك الكتب المناسبه لكن ما في مانع ان الانسان إذا لم يكن عنده أحد انه يستمع للبرامج الطيبه ولا الاشرقه النافعه ويقرأ في الكتب ليستفيد لكن لا, يس... لا يس... يسمي هذا تعلما لا يسمي هذا تعلما فان يسميه من باب الاستفاده تعلم لا يكون على الكتب ولا على الأشرطة ولا على الفتاوى إنما يكون على العلم نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله عزوجل وذنوني الذهب مغاضبا يقول هل تسمية الله تعالى للنبي يقول هل تسمية الله تعالى لنبيه يونس هل إيش تسمية؟ يقول الله عز وجل سمى نبيه يونس بذنون. ذنون يعني صاحب صاحب النون. النون هي الحوت وذنون أي صاحب صاحب الحوت والسبب هي أنه ركب ركبة السفينة وكان عليه خطيئة كان عليه خطيئة ارتكبها عليه الصلاة والسلام. وهرب عن قومه وركب في السفينه فارتجت السفينه وكانت تغرق فقالوا معكم واحد مذنب لكن من هو وضعوا القرعة وضعوا القرعه فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام وقعت عليه القرعة فالقوه القوه من السفينه القوه في البحر فالتقمه الحوت التقمه الحوت بعدما القوه وحدهوه إذا بالحوت يلتقمه وجرى عليه ما جرى من الامتحان والابتلاء عليه الصلاة والسلام نعم ثم إن الله تاب عليه واجتباه نعم صلى الله الوالد يقول السائل هل يجوز سؤال الله تعالى بحق المخلوق كان يقول اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم لا ما يجوز السؤال بحق أحد ما علاقتك بحق المخلوق حق المخلوق له هو لك أنت إنما تسأل الله بعملك أنت توسل بعملك ولا تتوسل بعمل غيرك أو صلاح غيرك هذا ما يصلح لما يصلح توسل إلى الله بأعمالك الصالحة أما أعمال الناس فهي لهم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم نعم صلى عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز صيام الأيام البيض بنية أنها من صيام ست من شوال لا صيام الست صيام الست غير صيام أيام البيض تصوم الستبينية السيطة وتصوم أيام البيض بنية أيام البيض نعم ولا تخلط هذا مع هذا نعم صلى الله عليه وسامحة الوالد يقول السائل سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب يقول سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب ديني اقصائي فهل كلام صحيح نعم هذا كلامهم كلهم ماذا بس عندكم يقولون اقصائي وانه مصادره لاراء الناس وإلى آخرين ويتوقوهم لا يهمكم شأنه نعم احسن الله اليكم الوالد يقول السائل ابي يسخر بي كثيرا وبأهل يقول احسن الله اليكم ابي يسخر بي كثيرا وبأهل بيتي ويجتمنا ولا يحسن الينا في قوله ولا يعرف إلا النقد واستخدمنا جميع الأساليب معه ولم تنفع واشتد الحال في التزامي ويرى أنه هو الصواب وأنا على الخطأ دائما فما توجيهكم لي لا يصلح منك أن تذكر أباك بالسوء لا يصلح هذا منك ولا هذا من البر عليك بالصبر معه والبر به والإحسان إليه ولا تذكر عيوبه للناس اتذكر عيوبه ومعاملته للناس اصبر عليه و بر به وصله واحسن اليه لعله أن يتراجع وما ما في شك الوالد ارحم من الولد ما نحصل من الوالد شيء من الاساءه الا بسبب من الولد فاحسن اليه وتعامل معه بالحسنى وهو ارحم منك ابدا نعم است إليكم الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في قول المشركين لما قالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم والسؤال هل إبراهيم عليه السلام لما بعث إلى قومه كان فتى صغيرا الفتى يطلق على القوي وإن كان كبيرا الفتى ليس خاصا بالصغير يطلق على الانسان القوي والشاف <تصفيق> نعم أحسن عليكم سماحة الوالد تقول السائلة إن امرأة مستقيمة على دين الله تعالى ولله الحمد ولي أبناء لا يصلون ويسمعون الغناء فنصحتهم كثيرا ولكن دون جدوى وأحيانا أكون قاسية عليهم فهل اثم على هذه القسوة وبماذا تنصحني نعم ننصحوا في الاستعانة بالله الاستمرار في نصيحتهم وإذا استدعى الأمر القسوة فلا بس هذه قسوة في دين الله ولأجل أن يتأثروا ويتركوا ماهم عليه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندي في العمل عمال غير مسلمين ولقد دعوتهم إلى الإسلام فماذا هو الواجب علي تجاههم الواجب ان تبعدهم عن بلاد المسلمين ولا يجوز لك تستخدم عماله سافره تخلطها بالمسلمين الواجب ان تبادر بإبعادهم وإنهاء أعمالهم اعمالهم بعمال المسلمين والحمد لله هم كثره نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أيهما أفضل للرجل إذا فاتته صلاة الجماعة أن يصليها لوحده أو يصليها مع زوجته وإذا صلىها مع زوجته فهل يكون له أجر الجماعة الجماعة لا تنعقد إلا برجل فأكثر لا تنعقد برجل وامرأة لكن إذا صلت معك من باب المتابعة فلا بأس بذلك أما أنها تحصل بها الجماعة فلا أعلم ذلك جمعا إنما تكون برجلين فأكثر نعم حسنا عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء هل يقول حسنا عليكم هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح بهما سائر جسده هذا عند النوم هذا ورد عند النوم أنه يقرأ ورد ثلاث الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما أقبل من جسده كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أما الأوراد لا ما ورد هذا كما أعلم رحمة الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف بايات الله الآيات الله القرآنية نعم يعني كلام الله كلامه الصفة من الصفات أما آيات الله الكونية الشمس والقمر والليل والنهار فلا يجوز الحالة بها أنها مخلوقات نعم سماعة الوالد يقول السائل إذا صلى الإنسان جمع تقديم وهو على سفر ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية فهل يلزمه إعادتها وأداؤها في المسجد لا صلى أدى الفريض والحمد لله يوم أديها وهو في سفر صلاته الصحيحة فلا يصليها مرة ثانية نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر فهل هو آثم بإفراده صيام السبت وهل يحسب له من صيام الست رجل ايش؟ يقول احصل عليكم رجل نوى صيام السفت من شوال في ابتداء من يوم السبت فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر فهل هو آثم بإفراده بصيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام الست نعم إذا انتهى السفر يكمل في شوال يكمل الأيام العقيمة يصون خمسة مع اليوم السابق يصير ستة. ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم تسمية المولود باسم وحيد؟ لا أعلم في شيء. لا بس. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تجوز إجابة المؤذن في أثناء صلاة النافلة؟ لا. الذي في أثناء الصلاة نافله أو لا يجيب المؤلم إن في الصلاة لشغلة يؤدي الصلاة التي هو فيها نعم احسن الله إليكم الوالد يقول السائل رجل عنده معرض لبيع السيارات عنده يقول احصل الله إليكم رجل عنده معرض لبيع السيارات فيأتيه رجل آخر يشتري منه هذه السيارات ثم يقوم هذا المشتري ببيع هذه السيارة لزبون آخر فيأتي هذا الزبون المشتري فيبيعها مرة أخرى على صاحب المعرض فهل يجوز هذا؟ إن كان هذا عن مواطأ واتفاق بينهم فلا يجوز أما إذا كان من غير مواطأ ولا, ولا اتفاق بينهم فلا مانع من ذلك ولكن هو إذا اشتروا السيارات لازم ينقلها ويبيعها مكان آخر ما يخليها محل البائع ينقلها من مكان البائع إلى مكان آخر ثم يبيعها نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم شرب الماء الذي يوزع في المقبرة مع العلم بأنه ليس من مال الميت وإنما هو تبرع من أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية هذه ظاهرة غير طيبة وهذه تجر إلى بدع المره يجيبون ماء والمرة الثاني يجيبون طعام ويحدثون أشياء عند المقابر لا تجوز هذا شيء ما عمله السلف أبدا اللي يحتاج الى الماء يطلع من المقبره ويشرب يشرب ولا يجيب معه ماء إذا انه ما يصبر أو فيه سكر يجيب معه جرة ماء ويشرب أما إيجاب ما وصدقات والسيارات فيها مياه هذه ظاهرة غير طيبة نعم. حسناً عليكم سماحت الوالد تقول السائلة ما نصيحتك لامرأة مصابة بالجن ويحاول الجن أن يفرق بينها وبين زوجها؟ هل الصبر والاحتساب والعلاج الرقية نعم. حسناً عليكم سماحت الوالد يقول يقول السائل دم الذبيحة. إذا انتقل إلى ثوب الرجل فهل ينجسه؟ وما حكم الصلاة إذا أداها والدم في ملابسه؟ إذا كان هذا الدم يخرج من الاوداج وقت الذبح فهو نجس هذا الدم المسفوح وهو نجس ولا تصح الصلاة ثوب فيه دم مسكوح وقت الذبح الذي يسحب من الاوداج أما إذا كان هذا الدم من المتبقي في اللحم فهذا لا بأس به ولهذا يوكل مع اللحم ويباح له مع اللحم لأنه غير مسكوش نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم ها يقول أحسن الله إليكم زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم ما هذا ما ورد أنه يخرج طعام مطبوخ يكال ورد أنه تكال صاع صاع من الطعام يدفع إلى الفقراء فلا نغير السنة نحدث اشياء لم تكن معروفة نعم أحمد عليكم الوالد يقول السائل أملك بيتا وسوف تشتريه الدولة مني بالتثمين فجاءني شخص وقال أشتريه منك الآن بمبلغه الآن وإذا حصل التثمين في المستقبل آخذ ما دفعته منك والباقي بيننا مناصفة فهل يصح هذا البيع؟ لا هذا ما يصح هذا ما يصح بيع بهذه الصفة وتعليق على شراء الدولة في المستقبل و... ما يصلح هذا أما أنك ما تبيع عليه يبقى البيت على ملكك إلى تاخذه الدولة وإما أنك تبيعه عليه وهو اللي يبيعه على الدول نعم أحصل إليكم سمعة الوالد وردت أسجله من ألبانيا يقول السائل هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة هل يجوز وإنه يقول أحصل عليكم هل يجوز صبغ مسجد صبغ؟ نعم أحصل عليكم. منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة هذا ليس الصبغ هذا ما معنى الصبغ ما يجوز صبغ المساجد وتلوينها ما يجوزها لأن هذا يصرف المصلين و... أما لو قال إنه, انه منحرف عن القبلة كثيرا و... و... ويعدل تعدل القبلة نعم تعدل القبلة إذا كان الانحراف كثيرا تعدل يعدل انحرافه وأما انه فيه ما من عنده بدعة البدعه ما ندري تختلف كانت بدعة شرك هلا يجوز يكون إماما أما إن كانت دون الشرك فهذا تصح لكن يناصح تصح الصلاة معه لكن يناصح وإن لم يمتهي لغير بإمام آخر نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول في سؤاله الثاني يقول هل يجوز الأكل في مطعم يشرب فيه الخمر وفيه غرف مغلقة لا يشرب فيها الخمر وهذه الأماكن تابعه لهذا المطعم اذهب إلى مطعم ليس فيه خمر. في حديث من جلس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة دار عليها القمر فلا تذهب إلى المطاعم التي فيها قمور اذهب إلى مطاعم ليس فيها قمور أو اشتر طعام وقله في بيتك نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول رجل قبل أن يسلم أعضى يقول رجل قبل أن يسلم أعطى لشخص آخر خمسة وعشرين ألف دولار مضاربة ثم لم يحصل على هذه المضاربة وماطل هذا الشخص في دفع المبلغ مدة خمسة في عشر عاما علما بأن في هذا المبلغ علما بأن في هذا الوقت ارتفعت الأسعار ولا يستطيع أن يشتري به بيتا كما كان في السابق فهل يقبض من هذا الشخص المبلغ الذي أدخله معه مضاربة أم أكثر منه إن كان حصل على أرباح يأخذ نصيبه من الأرباح مع رأس المال وإن كان لم يحصل على أرباح يأخذ رأس المال فقط وإن كان خسر الخسارة على صاحب رأس المال نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين